يغفر ل ك م من ن ذ و ب ك م و ي ؤ خ ع ه ا ل ى مسمى إن أجل إ ن أجل ا ل ل ه إذا جاء لا ي ؤ خ ر للعلوم و كنتم م ن الاسلاميه رب إني دعوت ا ا ر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 أعلنت ل ه م و أ س ر و ل ه م إ س ر النابلسي ر ا ف ق س ت ف ر ر و ك للعلوم ا ر ا ي ر س ل ا ل س م ا ع ل ي ه اسماء د الله وبنين و ي ج ع لكم ج الحسنى ت و ي ج ع ل ك ه ا ر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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب انهم اعصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 موسوعه ن د ن ا ا و ق ل ن و ح ا ب ل ا تذر ع ل ى ا ل أ ر ض من ا ل ك إنك ا ديارا ف ر ر ي ن إن ت ه م ي ض ل و ا عبادك و ل ا ي ل د و ا إلا فاجرا ك م ر ا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إ ل ا تبارك